في فقه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع وحيث انتهينا من الكلام عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وما يتعلق بإزالة النجاسة ونحوها من أحكام فقد شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في الكلام عن فرائض الوضوء وسننه وفضائله والمعروف أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة حيث اشترطه جميع الفقهاء وقد سبق الكلام عن طهارة الخبث والآن يكون الكلام عن طهارة الحدث ونود أن ننبه أن طهارة الحدث تنقسم إلى قسمين طهارة نائية وطهارة طرابية وهذا تقسيم باعتبار الشيء الذي يتطهر به كما أنها تنقسم أيضاً باعتبارها باعتبار كونها صغرى وكبرى إلى طهارتين طهارة صغرى وهي الطهارة من الحدث الأصغر والمراد بها الوضوء وطهارة كبرى وهي الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة والمراد بها الغسل وقد بدأ المصنف رحمه الله بالطهارة المائية الصغرى وهي الوضوء والوضوء في اللغة أبناءنا الطلاب مأخوذ من الوضاء والتي تعني الحسن والنظارة أو تعني النظافة والحسن يقال في اللغة وضوء يوضع وضاءة فهو وضيء من باب شرفة أي حسن حسن ونظر والمتوض ينظف أعضاءه ويحسنها. والوضوء بالضم اسم للفعل نفسه أما الوضوء بالفتح فهو اسم لما يتوضأ به وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا جابر وهو مريض يعود فصب عليه من وضوئه أي من الماء الذي توضأ به والوضوء يذكر ويراد به غسل اليد وحدها والوضوء له شروط في المذهب قسمها العلماء على سلاسة أقسام شروط وجوب وصحة معنى وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط فشروط الوجوب والصحة معنى المراد به الشرط الذي يتوقف عليه وجوب الشيء وجوب الشيء وصحته وهو هنا خمسة شروط العقل وبلوغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وخلو المرأة من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهم ووجود الماء المطلق الكافي للوضوء وقد سبق لنا بيان أحكام الماء المطلق أما القسم الثاني وهو شروط الوجوب فهي التي توجب على الإنسان المسلم القيام بالعبادة فإن فقد هذا الشرط فلا تجب عليه، بمعنى أن شرط الصح شرط الوجوب على من يجب هذا الشيء. وهي خمسة شروط أيضا. شرط دخول وقت الصلاة بمعنى أن الإنسان غير واجب عليه أن يتوضأ إلا عند دخول الصلاة، ولكن يشرع له أن يتوضأ لسفر أو لزيارة مريض أو لزيارة عاليم أو لمجرد الوضوء. ليستغفر أو يقرأ القرآن أو ناحو ذلك أما الوضوء المتعلق بالصلاة فهو لا يجب إلا عند دخول وقت الصلاة الشرط الثاني البلوغ بمعنى أن الوضوء لا يجب على الطفل أو على الصبي الذي دون البلوغ الشرط الثالث عدم الإكراه على تركه والإكراه له أثر كبير في الأحكام الشرعية الشرط الذي بعد ذلك هو الشرط الرابع القدرة على استعمال الماء أي القدرة على أن يستعمل المرء الماء بلا حدوث مرض أو تلف أو نحو ذلك. الشرط الخامس هو ثبوت الناقض يعني طر ما ينقض الوضوء على الإنسان بالنسبة لمن كان متوضئا قبل ذلك القسم الثالث من الشروط وهو شروط الصحة والمراد به الشرط الذي لا تصح عبادة المرء بدونه فإن فعلها المرء وهو غير متوفر فيه فلا قيمة له والمراد بذلك ثلاثة شروط الإسلام وعدم وجود الحائل وعدم وجود المنافي وهو الناقد حال الفعل هذه شروط الثلاثة فالوضوء من غير المسلم لا يصح وعدم الحائل أي عدم وجود شيء يحول بين وصول الماء إلى بشرة الإنسان وهناك تفصيل واسع للفقهاء في أنواع الحوائل التي تمنع وصول الماء إلى البشر شرط آخر هو عدم المنافي وهو عدم حدوث الناقض أثناء الفعل بمعنى إن الإنسان لو كان يتوضأ وأثناء الوضوء انتقد وضوءه فيجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى من جديد والوضوء له أركان أو فرائض المراد بالفريضة الأمر الذي يثاب الإنسان على فعله ويترتب العقاب على تركه ويجمع الفرض على فروض أو تجمع الفريضة على فرائض وبعض العلماء يعبر عن فرائض الوضوء بالأركان فيقول هذه أركان الوضوء كذلك الحال في الصلاة يقولون فرائض الصلاة كذا وكذا ويقولون أركان الصلاة كذا وكذا وقع الخلاف في المذهب في عد هذه الأعضاء في عد هذه الأركان بعض العلماء عدها ستة بعضهم عدها سبعة بعضهم أوصلها إلى ثمانية بعضهم اقتصر على أربعة الآية الواردة في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين الآية ذكرت أربعة أعضاء يجب على الإنسان غسلها في الوضوء زاد العلماء على هذه الأعضاء أعضاء أخرى وبعضهم زاد عليها أركانا أخرى ليست متعلقة بالأعضاء فالذين قالوا إن أركان الوضوء ستة قالوا الأربعة المذكورة في الآية وزادوا عليها النية والموالاة والنية معروفة ولها دور كبير في الأحكام الشرعية أما الموالاة فالمراد بها تتابع أحوال الوضوء بحيث لا يفصل بين الفعل والفعل بفاصل يخالف العرف أو فاصل يعتبر طويلا من حيث العرف وبعض العلماء يعبرون عنها بالفور ولم يدخلوا الدلك في هذه الأركان لأنه راجع إلى الغسل الذين قالوا إن أعضاء العضو أو إن أركان الوضوء سبعة قالوا هي السبعة المذكورة التي سبق ذكرها وزادوا عليها الماء المطلق فاعتبر وجود الماء المطلق ركن او فرض من فرائض ربن هذا التقسيم غير وارد عند بعض العلماء لان الماء نفسه شيء ينبغي توفيره او توفره قبل شروع الانسان في الورو الامام ابن رشد اعتبرها ثمانية اركاء السبع المذكورة وزاد عليها الترتيب والترتيب كما سيأتي الكلام عليه ترتيب للفرائض فيما بين الفريدة والفريدة وترتيب في أفعال الوضوء نفسها اللي ليتشمل الفرائد والسنة والمندور بعض العلماء غير ابن رشد عدها الثمانية أيضا لكنه جعل بدل الترتيب الجسد الطاهر يعني اشترط أن يكون جسد الإنسان طاهرا حين الوضوء يعني يقصد إزالة النجاس من على الجسد بعض العلماء اقتصر على عد الأعداء الأعضاء الأربعة فقط أما النية أدخلها في الشرط الشروط ولم يدخلها في الفرق والدلك والمولاء أرجعهما إلى صفة الغسل نفسها لأن الإنسان أثناء الغسل يدلك الأعضاء ويوالي أن يتابع ما بين الأعضاء الإمام خليل وهذا التركيب الذي سيجل عليه الشرح عد الأعضاء الأربعة وزاد عليها النية والدلك والموالاة إلا أنه ذكر في الموالاة قولين مشهورين ولم يدخل الترتيب في الفرائض كأن المشهور فيه نسنة على التفصيل الذي سيأتي كذلك لم يعد المصنف لم يعد المصنف الماء المطلق لأن الماء المطلق شرط وجوب كما تقدم ولم يذكر مسألة الجسد وبناء على هذا التفصيل السابق فأننا سنجري على كلام المصنف رحمه الله ونذكر فيه فرائض الوضوء الواردة في الآلة والتي ابتدأها المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله فرائض الوضوء, الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برئا أو خلق غائرا انتهى كلام المصنف رحمه الله والفريدة الأولى الواردة في كتاب الله عز وجل هي غسل الوجه والمراد بغسل الوجه أن يستوعب الإنسان الوجه من حيث الطول والعرض والعلماء يحدون الوجه عرضا بما بين شحمتي الأذنين أو ما بين وتذي الأذنين وهم القطعتان الناتئاتان في أول الأذن أما حده من حيث الطول فهو من منبت شعر الرأس المعتاد حتى يصل إلى الذق هو مجمع العظمين المسميين اللحيين وهذا هو حد الغسل في الوجه وغسله واجب من واجبات الوضوء والدليل عليه قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير تمور ولا تتم حديث آخر ولا تتم صلاة أحدهم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى والله تعالى أمر في الآية بغسل الوجه فكان غسله على هذه الكيفية أمر واجب وقد نبه مصنفنا الكريم على عدة مواطن من الوجه ينبو الماء عنها يعني الماء لا يصل لها لكونها ناتئة أو كونها غائرة فأشار رحمه الله أن الواجب على المتوضع أن يغسل تلك الأماكن ويتعاهدها كذلك أشار المصنف إلى أماكن أخرى يصعب على الإنسان أن يتتبعها، فرخص له أو أباح له أن لا يغسلها دفعاً للمشقة والحرج عنه فمن ذلك منطقة الوتره، والوتره هي الحاجز الذي يحجز بين فتحتي الأنف وبعض العلماء يسميه الأرنبة وبعضهم يسميه المارد وان كان بعض العلماء يرى ان النار هو اعلى الوتره الوتره المقصود بها الجزء السفلي الذي يفصل ما بين فتحتي الامام الدليل على غسل الوتره وغسل ماق العين ماق العين ايضا ما رواه الامام احمد من حديث ابي امامه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا وكان يتعاهد الماقين والماقان يتثنية موق العين وهو مجرى الدمع منهما فيغسلهما المتوضئ أيضا وهذا دليل على أن المتوضئ ينبغي له أن يتعاهد الموت الذي ينبو عنه الماء والوترة تقاس على ذلك. هناك دليل آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن علي قال يا ابن عباس ألا أتودأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى في ذاك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فسك بيما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فسك بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك قال فقلت وفي النعلي قال وفي النعلي قلت وفي النعلي قال وفي النعلي قلت وفي النعلي قال وفي النعلي الحديث رواه الإمام أحمد في مسلم العشرة والإمام الألباني ذكر في الثمر المستطاب إن إسناده جيد هو حديث واضح في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الأخرى أن يخلل الإنسان الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة تحته وليس المراد الشعر الكثيف بمعنى أن الإنسان كثيف الشعر في الوجه في شعر الليحية أو الخدين أو كثيف الشارب ينبغي عليه أن يخلل ما بين ذلك ويخلل الجزء الذي تظهر منه البشرة أو تظهر بشرة من تحته ولا يلزم تخليل اللحية نفسها يعني تخليل اللحية نفسها غير لازم ولكن تخليل ما يظهر تحت اللحية من الشعر وهناك من الدليل على أن اللحية الكثة أو الكثيفة لا يجب فيها التخليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق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 أي ابن عباس رحمة الله رضي الله عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودع الحديث فيه دلالة على عدم وجوب تخليل اللحية الكثيف حيث لم يرد عن ابن عباس في أنه خلل لحيته وقد حكى لنا أو وصف لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من المواطن التي ينبغي التنبيه عليها أنه يجب على الإنسان أن يغسل ظاهر الشفتين ظاهر الشفتين المراد بهما الجزء الذي يبدو منهما عند الانطباق انطباقا طبيعيا يعني الإنسان في حالة إغلاقه لفم بقوله مثلا كم أو إغلاقه في الوضع العادي ما يظهر من الشفتين للرأي يجب على الإنسان أن يغسله لأن ذلك معدود من الوجه. أما باطن الشفتين فلا يلزم وصلهم، لأن العبرة في الوجه بما ظهر منه لا بما خفي أو غار منه. من الأمور التي نبه مصنف عليها مسألة الجروح الغائرة، الجروح التي كانت في بدن الإنسان وبرئت وتركت أثرا في بدن المرأة، أو الجرح المخلوق على هيئة غائرا للدقيق. المتوضع غير ملزم بأن يوصل الماء إلى هذا الجرح الذي كان قديما وبرئ أو خلق هكذا بحكم أصل الخلق بعض آهل العلم ينص على أن إيصال الماء إليه مطلوب آه ولكن آه إيصال الماء إليه قد يلحق بالمرء مشقة في ذلك خلاصة كلام المصنف إن الإنسان يجب عليه أن يوصل الماء إلى الموضع المختفية قدر الطاقة. الناظم يقول وغائرا لو ما غيب القعر فالماء له أوصل بقدر القدر. الفريضة الثانية الواردة في كتاب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين. قال فيها المصنف ويديه بمرفقيه. وبقية مئصم إن قطع ككف بمنكب بتخليل أصابعي لا إجالة خاتمه ونقض غيره الآية ورد فيها يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراف الآية المرفى والعظم الذي يفصلنا بين الذراع والعضب. العلماء يقولون مرفق وعلماء يقولون مرفق وكلا اللغتين صحيح إن شاء الله تعالى بعض الناس تطلق على المرفق الكوة يعني العامة يقولون عليه الكوة وهو الذي يفصل ما بين الذراع والعضو لكنه في عرف اللغة وعرف الشرع مرفق والكوع هي التي تفصل ما بين الكف والذراع يعني عندنا الذراع أبناءنا الطلاب أو اليد مقسم إلى كف وذراع وعضد وكتف الكتف أعلى الذراع يليها العضد وهي المسافة من العظمة الكتف إلى عظمة المرفق التي يسميها العامة الكوع بعد ذلك المسافة من المرفق إلى الجزء الفاصل بين الكف والذرع هذه المسافة تسمى ذراع وتسمى رسق وتسمى كوع وبعد ذلك الكف التي فيها الأصال المصنف يشير رحمة الله تعالى عليه إلى بعض الأمور المتعلقة بغسط اليدين نحن نعلم أن الأرض في الأحكام أو في تشريع الأحكام أنها تشرع للوضع العادي، إنسان السليم الأعضاء السليم الحواس، فلو أن شخصا قطعت الكف منه أو قطع منها جزء أو قطع من المعصم جزء ولم يبق إلا جزء ملتصق في المرفق، هذا الجزء المتبقي يغسل. كذلك لو قطع جزء من الأصابع يغسل الباقي لأن عموم الأحاديث الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد عدم التكليف بغير المستطاع من أبرز هذه الأحاديث الحديث المعروف إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتوا هذا الشخص اللي هو الأقطع مأمور بغسل اليد إلى المرفق فإن لم تكن له يد كاملة أو قطع منها جزء فلا, يك... فلا, يك... فلا يترك الوضوء تماما ولكن أو لا يترك غسل هذا العدو تماما ولكن يغسل الجزء المتبقي. بمعنى ان اذا قطع الشيء ووقع شيء يتعلق الحق بالجزء المتبقي. كذلك مسألة الكف التي تنبت بالمنكة بأن يوجد للانساني شخص ليس عنده معصم ولا زراع بل له كف نبتت بالمنكة فهذه يجب عليه ان يغسلها ولفت النظر ابناءنا الطلاب الى مسألة الاعضاء الزائدة من كان له ستة أصابع أو كان له يدان ثلاثة أيدي أو ثلاثة أرجل أو نحو ذلك، وهذه مسألة تعرض لها الفقهاء كثيرا وهي مسألة غسل الأعضاء الزائدة أو الأعضاء الناتئة في بدن الإنسان ويحدث هذا في حالات التساق التواء حيث يكون الإنسان أكثر من عضو العلماء رحمه الله تعالى عليهم وبسعة أفقهم. تعرضوا لمثل هذه الأمور وأكثر منها فقهاء الشافعية رحمة الله تعالى عليهم وقد وفقت بحمد الله تعالى وتوفيقه إلى تناول طرف من هذه الأحكام في أحد المؤلفات التي وهي رسالة الدكتوراه التي قدمتها عن التوائم الملتصف وتناولت فيها طائفة من هذه المسائل التي أشار إليها الفقهاء في غسل الأعضاء الزائدة والأعضاء النابتة ومسائل التوائم المتصر من الأمور التي نبه عليها المصنف أيضا مسألة تخليل أصابع اليدين غسل اليدين واجب كما نعلم مع التخليل والمصنف قال في ذلك بتخليل أصابعه والدليل على التخليل بالنسبة لأصابع اليدين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك والحديث دللت وضح على تخليل أصابع اليدين ورجليه والغرض من التخليل أبناء الطلاب وضمان وصول الماء إلى المسافات التي بين الأصابع وإنهاء ما فيها من خبث ونحوز. لكن لا يلزم على ذلك أن يحرك الإنسان الخاتم بمعنى الشخص لا يجب عليه أن يحرك الخاتم أثناء الوضوء لا سيما إذا كان خاتما متخزا في مأذنا في اتخاذه مثل خاتم الفضة أو كان خاتم ذهب بالنسبة للمرأة بعض أهل العلم يرون وجوبة حريك الخاتم استدلالا بحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه الحديث فيه كلام كبير لأهل العلم ما بين التضعيف وغيره ولذلك المالكية لم يأخذ بها وإذا كان الأمر كذلك في الخاتم غير الخاتم لا يلزم نقضه أو إزالته كاللواسق التي تمنع وصول الماء للبشرة ولهذا قال المصنف ونقد غيره يعني غير الخات ثم ذكر المصنف الفريدة الثالثة ويمسح الرأس قال فيها ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يدهما تحته في رد المسح وغسله مجزن مسح الرأس قول الله تعالى وامسحه برؤوسه المصنف لم يعبر عنها بالرأس ولكن عبر بنا على الجمجمة والجمجمة هي عظم الرأس التي ينبت فيها الشعر سواء كان المرأ شعر أو كان أصلاً فالمصنف عبر بالجمجمة وهي عظام الرأس اللي تشمل الأصلع وغير الأصلع فالفرد غسل ما على هذه العظام والدليل الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضى فمسح على رأسه والحقيقة أن مسح الرأس فيه خلاف كبير جدا بين الفقهاء في مسألة التحديد فالجميع متتفقون على أن مسح الرأس فرض أو ركن من أركان الموضوع والخلاف في مسح الرب أو الثلث أو الناصية أو الجميع أو نحو ذلك حتى وصلت الأقوال فيهم إلى ما يزيد على سبعة أقوال أو أكثر ولكن الإنسان إذا لم يكن لديه شعر فلا ينبغي له أن يترك مسح الرأس بحجة أن ليس لديه شعر لأن العبرة مش بالشعر العبرة بمسح هذا الجزء من الجسد لهذا قال صاحب مراخس السعود وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجازي ولأقرب حصل يعني لا يوجد شعر يغسل ما مكان الشعر مسألة مسح العمامة عند الماركية ليست واجبة لأن المأمور به مس الرأس وسيأتي الكلام عليه في موضوع يتعلق بمسح الرأس بعض المسائل. مسألة يجب على المتوضّع مس عظض الصدغين وعظض الصدغين الجزء الناتج في الصدغين لأنهما من الرأس ويجب أن يمسح المتوضّع جميع الرأس والدليل حديث عمر. عمر ابن عبده قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء وفيه في هذا الحديث ثم ينسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره فدل ذلك على أن المسح ينبغي أن يصل إلى أطراف الشعر فيشمل ذلك مسح الرأس كلها في المالكية مذهبهم كما نرى مسح جميع الرأس مسألة أخرى هي مسألة الشعر المطفور سواء كان هذا الضفر لرجل أو لمرأة هل يكلف الإنسان بنقد تلك الضفيرة؟ المصنف يرى أنه غير واجب عليه أن ينقذ تلك الضفيرة سواء كان ضفيرة رجل أو مرأة ولكن إذا أراد أن يرد المسح فأنه يدخل اليد تحته في رد المسح لأن عندنا في المذهب المسحة الأولى رقل والمسحة الثانية وهي رد المسحة سنة فحين الرد يدخل يده تحت الضفر في الرد تحت الضفيرة في الرد فالمسحة الأولى يكون المسح فيها من فوق الشعر إذا أراد الرد أدخل يديه من تحت الشعر ثم عاد بيديه إلى المكان الذي بدأ منه الإمام الأشهوري رحمه الله هو من أئمة المذهب يلخص يلخص لنا هذا الخلاف أو هذا التفصيل في ثلاثة أبيات فيقول إن بثلاث الخيط يضفر الشعر منقضه في كل حال قد ظهر وبأقل إن يكن ذا شدة فالنقد في الطهرين صار عمدة وإن خلا من الخيوط أبطله في الغسل إن شده وإلا أهملهم. بعد أن ذكر المصنف لنا مسألة مسح الرأس وما يتعلق بها من أحكام أفاد حكما آخر هو مسألة غسل الرأس وهنا فائدة أبناءنا الطلاب نود أن نشير إليها ذكرها الإمام الجزولي وهو من أئمة المالكية حيث قال اختلف في الرأسي في أربعة عشر موضوع الأول هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليوم الثاني هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببيل اللحية الثالث نقل الماء إليه يعني هل ينقل الماء أو لا ينقل الرابع الحكم إذا غسل الرأس بدلا من المسح. الخامس صفة مسح الرأس السادس، هل يمسح الرأس مرة أو ثلاثة السابع إذا حلق الرأس هل يغسل مكان الحلق أم لا الثاني هل يبدأ بالمقدمة أو هل البدء بالمقدمة سنة أو مستحب التاسع رد مسح الرأس هل هو سنة أو فرض؟ العاشر إذا جف الماء في أثناء المسح المراد يجدد ماء أو لا يجدد الحادي عشر هل يمسح طال من الشعر أم لا الثاني عشر الحكم إذا نسح بعض الرأس الثالث عشر هل يمسح عن العمامه أم لا؟ الرابع عشر هل يمسح القفا؟ وبعضهم زاد الخامس عشر هل يمسح بعض الوجه مع الرأس أم لا يمسح؟ هذه الفائدة ذكرها الإمام الحطاب في ماهب الجليل نقلا عن الإمام الجزولي. الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء وهي غسل الرجلين مع الكعبين أو إلى الكعبين قال فيها المصنف وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي ساقين وندب تخليل أصابعهما ولا يعيد من قل ما ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان غسل الرجلين وارد في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعب والمراد مع الكعبين والكعبين والكعبان معروفة هم العظمان الناتئتان في مفصلي الساقين ما استحباب غص ما استحباب تحليل أصابع الرجلين